أجد تجهيزي عقلي كمتن دسكاري قرآن بكرى، أطمئن أنك نامن، اعتماداً صدقك نامن، أترك نبؤة توه، خوابون، لا بر أوي كأم إمكانات درا علم نصر رحمة إخوائكن، ولا بر أوي كناكرى بهداية بإنسان وإخوة الرحمن الرحيم ليرتمال لق الإنسانة، ولا بر أوي ككمتن تجهيز عقلي بدسكاري من قرآن. تكي أداتو أبي الزرين دس كالين أقرابي جاء الدعاء الأواعين أو أشبه إطمئنان أفرمي وإننا له لحافظه ناوي كأمة بنا جاء بشوين عما؟ إستا إيراد لارد أبي لرأو أوش يا داوري بكريكا كاسي أهلي فنيك نبي واختي واهية توشي تفريط يا إفراط بيت يا أصوليين شون أهلي فني قراءته علم القرآن نبغون أنا متأخرين الدعاء كان كرو هذاج اثبات ناكري وديانه قراءات السبع بشد متواتر حتى بعض العلماء كان شيء ما جليها او لا قراء قراءات السبع <تصفيق> حتى ابن و سائرين شروع أجل سير شد بوء قرآن أجل نقرآني لأك نقلي صحيح روايتي صحيح وكي قراءتي سرعو أو سير سير كي تل عشر دو جرياني آه أو منقولة لسير أساليب لغة عربي مثلاً آوانا بيتك يبناري قبل الزكري نام جائز بياشتئال أو قبيل سي موافقه رسمي نصاحف أوثمان ك مثلا ابن هاكل كوثر شو أو أين مصر أو منين جاء ابن هن جزاري الله أجر اشتيلني نبو أحكم بالشديده ولا في السبعة هرتشن لقراءات السبعة إيش هذا أدر أوان اتيابو هرتشن لغير سبعة عشرة بينه أمام متقدمين وتويا متدين قل بلن قصوا لين دمروا وبزجر وتواننا نخده هم يبتوادر و بعزة تواننا كان السنة زربوا و وقت هنا عن عاصم عاصم عن وين فرزروها الروايات عشر روايات أحادية شون أبيت بتوادر استودي أقرب بخو ولا تمية جوركوت لا أصله قزية القرآن قراءتي كان, كان جوابي شيء سوابي أنا أويك اشتيد متواترة قراءتي عشر متواترة. آ أوي وآل مصحفان مصرا. ما فيش آ جاره في غماري خوان مصرا أبوه. كنا أقرأ شو من هالروش جديد نازل أبوه أوي. آيات, آيات لبين آياتها سوره لبين سوره لا زمان رسم الخط حركة أتوانابوميلي خوي متذ جري تغيير باء أو ذكر أو قال برف أو اختلاف جد سبيل زمان أصمن بن عفان كخبري في أدن أو شوراج مكاو تسمى بمن كرسم خط واحد جامع القرآن أبو بكر الصديق وجامع الناس على رسم خط واحد كذي أوابي وجلين جامع القرآن عثمان بن عفان أو الزور كهاريم مهم بور الآن القرآن كم من الاختلاف أو هم أجل وقت انجيلك يبعتها كيكتبها أو آية من آيات الميثا أو آية تشيوه يتملك فيدي يكأخ مدل لحظة توقف أكره قال لا عزمتي كار أو درك رسم الخط واحد كل كيتركس أو رسم الخط جائسة القرآن أو شوار نفرة عبد الله بن زبير السائرين في قاع دراز عجيب إنسان توجه إنا كان متوجه دقتي او رسم الخط وكتابتي او لجيه كواهم بوا وقراءاتي مختلف صحيح بوا جوري كلمك عن نسوا كتحملي اغميانك مثلا فن راوتو مالك وملك مولان كافي يعني نسوا ويكا كسي مالك اخواني اجازة هيا الف فرز قالوا كسي مالك اخواني اجازة لي بعض الجيهي قال بقافوا لان نسوا وبعض الجيهي بقافوا الف ونا لابن اول كبقافوا لان نسوا كل شيخون راوتو وكاولي سوري اعمى غلط من س أم نصفة قالوا بألف مسيرة ولا شو كل شخص نتو قرب يعلم قال ربي يعلم وكل يترني أعيان السحاب مسيرة لأخرى سورة قال رب يحكم بالحق قل رب يحكم بالحق لجيلك دو يا سق رأت وجر المسلا وكم تحمل يانبه مثلا فتبيمن فتخد سورة حجرا نحن نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان بان رسم الخطكه واحد بو است نتيجه ف اول لو مصحف نسر او متواتر اول متواتر اما اداي او قراءات مختلف او انا احاد كان اول دقيقش جهيره نعمل اول كبر رسم الخطكهه متواتر اما شلون خبيرته او احاده جاي ساجري دي باشا نظرني احد خويا قيم روايه احاديه عندي لتبينو تثبتوه رنه ريك كان هنبي قطعا القرآن بي كوابو امام برحاها تشيش دائبين تظني بي لان قرآن او اجري اختلاف القراءة كان بجورك كملا معنى زور درمان كونه تبينتي لي تثبتا وتثبت من جرّب تبين بي امي يسبب لي كيان القرآن بي اي ترين قرآن بي خب خلوة تثبتو هر ألا بتبينو بخلطة و تبينون نتيجة هل يعلمون تعلمون يا اشتان زالانا قبيلة قالوا و قل يعني وك اوه يبو اجري هل <تصفيق> كان اقتلا بقراءة ثانية وك اوه يبو اجري اهمو برنبو هر كان لدرقائك و اراغانكو اهمو ارون يعني مقصودك خطعا هذا ها اوه يشبو اميكا قرآنك هنبو دسكاري نكراه و يقين هاي لواك هاد شيء كتير يا قرآن جاء ليرج قزئ وينك لك آية بسم الله ش لا قرآن اختلافات متعددة بازاء هالقرآنين بفصل بين السورات حتى إن مالك تجهيزية خدنا ويدا ما جانا هذا بسم الله بنجي فرزان تجهيزية ما قال بازاء لنا آية لك لهاموس وراك بقينا مشاف بازاء لنا آية لك لفاتحة لبقيس وراء اينها تكرريدي أوه بازاء لنا آية مستقلة ك تكرير نحبه كأعمي أنا أرجع رأيي أنا إنسان هملا أدلي فرقين مختلفين دقتها وهملا إن قيس يرفعها كالحمد لله أول شتى كإنسان إنكها كا وأول سيلابه أمينة داخلنا هذا الأصل محوري السبركة متوجه بك بسم الله آية مستقلة جا صوت يانس جار تكريل كراهته ورويكه أم السبرانية في بي دستي تكريل أو بتا زور مبنى عمال اجناب او هنا اي سوين او جمليك او بعض اياتيك او قطعيك زور مبنى عمال اجناب اختلافك تنها نسألون دوا اية بسم الله الى يجاب الخندر نخندر قالوا جو رشتا عنها دوا رشتا اما كقرآن تشيه أو بشه كلامي أو كل كلام الن كلامي نفسي أمانو كذيارة أجر بفرز حقيج وحق الإنسان حق قصيري وكلي رهش رابتيني هذا قولت مال دواي أوى باسي أوى أكره ك أم هنا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 كبّيّاً <تصفيق> كل شيء تفصيلاً كتابي تفصيلاً كل شيء ومشتاني أدور من يسار جي جي جماعة أنا أجا إنسان لو جرى آياته ندققها ودي وليها ما القرآن إش قرنته بلاكينا قالوا ما كأن قرآن كان نكري استفاده أقايدي لبكرة واستفادي يا لأحكامه لبكرة <تصفيق> بس جي وليها ما القرآن آه جلّا هي كنقدار إنسان توش إشكال بأما الفرق اللبين أواك حقيقة أمرك دركا والمرادك أبو إملاز ما دركنا متشابه <تشاركت> مثلا محكم <تشاركت> مثلا محكم المتشابه جار رأيك لو مناسبين لفظ لقناك أنت توجين فين كراه من واعز عنمك أنت كارن كراه ومتأسف أنا زورك لميلون سمعناه ولا ما صرف ولا علمي فيلسفة وكلك لا ما علمي فيلسفة وكلامه منطق وأمانة وثمة وتبون أقول أنا <تصفيق> ما الآن أبغاك تقول لغتي ما ما أبغاك كلهر لغتك كتحقيق كامل مبكرة لما كفرزكين ضربا ضادكين شو المناسبة تيجي لقو كان دق وإيش تراقب صوتك يبرز بيته وهرشت يا مثلا المناسبات الوقت تتلوق... أه... واختي انسان إنسان مناسبات ورد باش بور وش فرض الفرص بزان نبز يعني شي تنابس بالألقاء وقت إنسان سيري لو هم همو اويك اوار ينون دوني بيه اجل لازم بوظهوري بعد الخفاء اجل متعدي بو اظهاري اظهاري بعد الخفاء كنبته كنبتة نبتة نبذة نبرة. نبعة. وزورة الآلة لانا كاليرا دارك اويك مثلا نبزش يعني اويك بلقبك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 اس قبل ينبويس ذلك. ويانا سؤال. هرشي يا غالب عينك أولي من دوني في توابو متشوني تياي. نفخا نفحا نفد نفر وش نفسو اش تقدر تعلم. يا هرشي أولي الشين دون عيني يا أكثر يعني معني تفرق تياي. شعار شعث شع شعباء وش تقدر تعلم قبيل. هرشي أولي عين دوني صادم معني شدة تياي. عصده وعصمه عصده عصره و يرى ايزاني كعصائش ما و كشدة تيابي محكم البرادرين امريكو و شتيتر غيري او مثلا هرشي اخرين واو بي بي الفعل واو لا ملفعل بي زوري كان معناه رجوعه قلب ثوب نوب توب وغيري أو غيري اواما و شتيتر غيري اواماك كامال علمي أصلًا زورك ناوي نبي إسراء ولا أجرش إنبوايزون كانت يعني <تصفيق> كان من دوسه مطلب اللذو يا ابنك ترى خندوا عين هم جملة يك جملة خندوا يرجى لما تفسير الرأزي هذا أو مثل خندو عيشو أنجزوش دينجو، كالمابي إلى سورح الجراد للتفسير اللمزه اكوجي هنا على مقلوب اللزمة، وهردو أو معناته اللمزه ويكرر بروبي كالجسمي أخرجينا هين أبي أبي ما توشيو، أو مثل دواليش ونهاك كل لزورا للوعة، يك يك يقدوسف على اكتئاب في خندو ناوي اللغة بين العقل والمغامرة. تقريبا اینا دوست هایی است که ایشته نشته تری آب ات دوایی خم همیشه وقت قرآن تدریس کنم یا با ویسولا تبریک. تازه وایش تریش مثلا مثلاً آواک جلسه سینا کیش زي زاو لگل صادش سر دل و لغاتیش که صاد و زم که او مخرجیم. مامان و زور. وایش تانه تری آلو خدیله که زور و سیعی کاری حقيقة جمع زورا ولا ولا ما كدا نشان لغة الواد عبد الرج خصوصيات هذا اللفظ والدلالة لسر معناته رشنا كريتو هو بشك مسلم أم كارتيان كراو دوائة هو إتهي الصوت كاية دوائة السر بشي بشي صيروه أت ك مثلا كلمية صوم صيان فك ينشي صوين خد داريا أم صيان داري مصدرين فعل أو بالشدة تدخل ذلك الوقت إباء ومرجاح وغيري الله يا مصدري مثلا فعل وفعل الفرق يعني شيء نجي رجع نجي الرجوع رجوع معناه حدوث القيابن رجع معناه تأثير قبل او لازم او متعدي غالبا واش تنتعل قبل كذا من اسرار القران دركبي مثلا شهود وشهاده مصدري شهده شهود معناه حضور النظر كحدوث اشتهى شهاده كدا ايش شهاده بواي نبر هيك مفتوح هو و هو اكثر فذلكه قواشي اداو اش تكتبين كتابك السنه تقول شلون زور عالم قبيله علم الاشتقاق وعلم الصرف تو علم اللغهش خدي ذنه هناك نكتب لفظه كذا معناها كوجي عندنا علم اسم جنس شيء شيء معنا و بالترتيب او لغته وضع واشتقاقه صرف ان جرى در دين سر تراقيم علم النحو ك علمنحوك بلاني أو كا كشون دوش وظيفة علمنحوه كيفية تركيب بعض الكلم مع بعض دون لا تتركب معاني جديد معتبر رفيعاً بنجاناً بن ما في اختلاف في أواخر الكلم لا عربنا كلا يا, يا علمنحوك قد أنا زلم مقام جيكسا كردمك سأكى مثلاً أنا جايزا بلي ضربت زيداً زيداً ضربته ضابني أو يقول كاري علمي معانية كاري كاملة كبيرة علمي بياني شبه طرقي بينك بياني او اكد طرقي مختلفة بو عدعي مراد مثلا استعاره بحقيقة بمجاز مرسل بيه فلان بيوانه و اما بديع الزور مقشي علمي فقد زور قسمة الجانب رازان بنوي لفظه كليا معناه كليا اصلي مراد موسيقا كله علمي بديعا كنية او ادعي علمتهايبيتي ودا بالجواك لا ولا وإشارة منكر وإيش علم زقافية ك لبر إيش توهم يكترعم علم دان راء أربعة ناقة علم فنكة في خرابه باشا بره اتهامك والد ميسر القرآن كشاعرة وداعي شاعرة آن ورا ما تصور كراك أنا أول متهني ما كش الشعر ما معناه نزميل لقال بنزمة الحقيقة هيك هيك جير جي لو عربانة هنا آوي جازية قال بخوينا دعوة كبرى أم شبيه أدبانية و. زورين بكاليفينز زين في لغة يفكر بس بس. كل إنسان مجهز. ما هو يجي كل شيء أما هم العربية ل أسماء فعل يابو إصابيان يابو يابو مثلا اذن, أذن أما يد يديته دام لدسي رأسته دام لسريري سحرته دام لسحري لشوشي خجّي أكأ أو سحركأ وشعرته دام لموي جاؤتي أذي لمو إحساس اشتى الزور دقيقة كيك أجل باج دقة لي أنا كي دلك إحساس هيك اشتهر آل در أوان مصدر الشعور بروسكرا شعور إدراكي اشتى الزور لطيف نازك داي ألا تظن احصا ساتي زور دقيق نازكا كغالبا حقق حقيقتي الجانيه واظنت الدنيا شاهد الدوبا بسرع اخاوه كسبت غميل يولا زان المجنون مجنون كوكب من شيء يا اغر شاديه شي بعيبتها اسمن شتارعان قبيلا شتي وبيانك هكهر لحقيقه بتواوي دورا في كل ما يراقب <تصفيق> كيافه <تصفيق> من فصد مردن بخف بس اجدها في ديوز نامي ليلانهش هر مانيه نوو حالن فشيو من <تصفيق> شول هلال شيوي ابريتوش بيو وقربان رخد بالمكشكستي بقمر دا فيران لدد بن كر واجب شكذا عالم دم باسان جاء ان الشعر يعني كلام كتعبير تعبير بكال لأ او ادراك دقيق وناز لطيفانه كلامه كم نعبر لوانه جاء وانه غالب ينباتون بحقيقة بعض ايكيان كم نضمون لسر تصوئل لسر بين شي قرآني هي الذين آمنوا وعملوا الصالحات اوان بجه اوان كأيام اما الشعر في اغمري قوان التام يكرب شاعريات مدر ايام لواني ان قرآنه هم لمزمونية لمعناية وهم للغزية ذو مؤثرة إنسان من قلبك يكتف أمارتيك داويك يفرق به بين المرء وزوجه زوجه أو نظرك بيانا السحرة كر مؤمنة بي و باوكو دايكي جيالي و شو لجن جاء بي و جن شو جاء بي جاء بيانا شو لانزاني كالشعرش لم تأثيرانا كان إمرو القيس و اوانا واختباهي إنسان خاتمه وبهاريان يعني كريوني يعني هزان مجيئكا دي ايات القران الشعري وما يعني حقيقتها تاثيراتها كبرج على ايتها دي شعر مدى بالله ابواه اللي, اللي باس لخصائص روان انسان لايكا أو او حاسس على كده ذكر ياك فين امانه حقيقتها دور لقدمت لديك تصور كلا اتخام شعري هنا في بحران واتفاقية هرواها لا هنا تتخذ بو أما شعر هي شعر جديد, شعر, شعر, جديد شعر جديد أخيرا، تصور اتهامك نظر يكن لديك القرآن المعروض القافيش دان راو كاستاذ دان راو دعي باشا من فأتي اما هروق عجازك تحديك تصورك راو نظر فصاحته ودلاغات اتهام الشعركش تصورك راو نظر جانبي لفظاتي اما تايرا او فنو علماني او مقدماتك لازم انسان يفهم القرآن كبير بيان ينكرا كيتر هر كان بوخوي تونو تفصيله كياك أجر هل كان اتقان خويا إتقان بكرة وكم أمينته زوابتي عربي بو ناويه بو ناو وصول؟ وقال ما ذيك الجماع الجماع من سلم باب حروف يناله باب حروف لمغنى له بيخوانه حقيقة المجاز زورك إلى علم بيانه بيخوانه نازل أو أيك مكتبة وضع ولا علم وضع أو أيك مكتبة فلان اشتوى فلان جيب زورك ما أنا هي المكانة له أجر هل كان بيجي خويا إتقان باش بخلي زو كمي امينيته و او ايك ربتي بدلالتي لفظ لسال حقنا وهي وك اقوانيك لباشا اشارة ما انكت اللي باشي وضعه عام خاصه مشترك خاصة كيش عامل مطرغن وخيد امر نهيه دوي لباشي دلالتا لباشي استعمال حقيقة ومجاز مأو باشي والا بيانه بياني اكري نصلا باسي اي اي اكري لفظه بجاره معنى حقيقي ومجازه بيقيره يعنى اشتاءه و. دواء أو لا وضوح دلالته وعدم وضوح دلالتها أو محكم خفي مشكل مجمل متشابه دلالته آمانة مشتركة ونظر تفاصيل كي بيان كراوه هرشان دوائي باس هيا لتخصيص تقييد وامانه زين بيزا بتأكريا دوائي او كارمان بحقه مجازه وإستانه كارمان بنس وظاهره نس ومفسره ومفسر نبي بخفيه مشكله مجمله وجاره نبي محكمه متشابهه نفس شانه نبي اي داعات الناس وانشه وانكاماته نبي نصر محكمه متشابه كاختلافات زرب والله زمانية محكمه متشابهه بلا زادتيه ذر رجيم وكثي كنقدار القرآن به هل الصلاح يا قرآني أترين معنا برون ليس ولا أو مصلحات ولا بي زاني معنا حكمته وأذية حسن وجلال بالتي أحسن زاني سلي نحر وك خويفة يعني فصلتي دعوة بحكمته وكأويك خويمانه وليد تذكر آيات أفاق وانفس بيو تجدين أحداثا يزلا أمهيتها فصلت ويا وعيد ترغيب وترهيب بواي وجدانه تبيني تناقضي هنا بين شكاني خصمه واو يقعد لاننا مهتدين بها بني مصر حق بجالبه يا تبيني تناقض لديه افكاري ومسندناته لليس محكم متشابه بين السورين على عمران مليئي. سوره على عمران اول اواصبيق الف اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله إشارة مريم وعيساق محي بو معناه دائما بلو قيوم بو معناه دائما قيوم بو معناه دائما قيوم بو معناه دائما عليك الكتاب بالحق يعني مرتبسه بأو حقصة. الله لا اله الا هو مصدقا لما بين يديه أو وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس بام حقه اما داوى كاشكاليا انت يا رسله وانزل الفرقان القرآن بجار ماوي أبا جاري مصدق لان جاري كيش مهمنا وسليان الفرقان شنو تيك حقودا تيك رابو يعني لا حق الله لا اله الا هو استا هم اكتئابك كان متفق اوض بلان دون تحريفات لنا وما ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد كبير الشرك مرتكبا والله عزيز من انتقام ويقول مقطع يتر بياني أويك أقر إلهي قلب كنو قشبني أكا لجيك أبلا أكوا في أزاني وقتين يفي قاتع يكا أزاني يك إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أخير شو حالك أو خبر لبناء رحمها أو تسوير لبناء رحمها أو نقشو لبناء روئك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء اشاره مش كقصة لرحمة تصوير كراوة أو إلهية لا إله إلا هو العزيز الحكيم قصة المدينة عزيز الحكيم بو معناي كامل جاء إستا قرآن خوشي اشتكيت يا نبي كسامين أظن باش آياتي واي هي كإحتمالي معنايت أفني هروا كالوقتي اختلافي بين القرآن وتوراة وإنجلا حق بجانب القرآن وقتكيش كآياتي قاطع الدلالة وآياتي غير قاطع الدلالة اختلافين أوي حق بجانب آياتي قاطع الدلالة أبي أوانيش أو معناه او أو احتماليا بيبقريك كموافقي دلالة قطعيكي أو احتمالكي تلك مخالفة رب كريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وك الله لا إله الله وآخر متشابهات وك بكلمة منهم أصلا وكأوي كلا سوري مريم كيش لما هاتوكا عيسا كلمة آواء هاتوة دنيا اوانا كروح منه أو أكريه إنسان زائر معناه أولا بلك أولوهيتي تياي أو احتماري هي نفزكا روح منه برؤولهيات كيش احتماري أويش هي كعبد بيتو كلمة نتيجي قولكم بيتو أوامة أويان موافقي الله لا إله إلا هو بأويان فاما الذين في, قلوب في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه او يوادون عليهن يمدوا احتمالهم كنبر او اشتباه دروس ابيته ختا دروس ابي اقر انسان نجر يدور وقاطعك ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله لحالك وما يعلم تاويله الا الله كخوي لا اعلم حكماتك رشد كبد والراس في العين لمقابل زائغونه يقولون آمنا به كل من عند ربنا محكم متشابه لغناك لم تعارض من هو المحكم هلق أيه مش وما أو وقف زور ايش تبان كلشون أيدوا ايش لا تزغ قلوبنا بعد ها ولكن الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ هناك شيء يقولون ان رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بعد إِذْ يقولون وَهَبْ لَنَا شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان نبو شيء وك مثلاً لا زوري لآيات القرآن باني وكرك أجينا غيري هو كسر غيرنا زاني لآياتك ولا احتماله كسر احتماله طبعا مرادك porque مرادك ذو داخل كري أم استوى على العرشب بأوئك إنسان مهازي بناتو وعباش تهي أما حقيقتك كاستوى كونه كونه كونه كونه هنرغب مثلا السمع مرادك يدر هنكا كتقسي بمراقبانية أما كونه يبنسي بمنش يدر أصلاً أولا إنسان هناك تكلفك هالشتهك لا يعنيه علوماً حركتهم مهدي بمراقبانية وعلمك يتشونه كونه كونه كونه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 أكرههم ببي خفيف ببي أكره مشكل ببي معنا هنا أو أجريك أقيم الصلاة مجملة على شهر عقوي تبينك <تصفيق> أما محكم متشابهنا ومطلق وشد آنهم إلا هنا بتقسيم يترا أكري وخفيبا أكري مصبا أكري ظاهر بنا أموش أريك أم قرآن كون لبشي تبيني لزميني تبين هدايته إنسان كون تصوري بك وشي أكا وشي ناكا اين مسر حجيه القران حجيتك يتر روشنه جاي خصني يا روك لا بشا بيان ما كمحفوظه بيان كرا ك انسان وازنتريش بين منكر ك انسان امكان يا اخوي بتنهايبك هذا بين شو جهان دينياك لازمه وان كان يا دعني حكميش يا اخوي دعني لا يا اخوي انت علم وفلاحي إنسان سعادة دنيا آخرة ردا رد وبعنه اقام امبو او مغفره جنته ردواني دس اكه اقام ارنبه واعرازي كلما مقابلي اواني تشابه اترى لو روشنطر بو حجية جاء بشيء اهنا عقائدان حنو جزئياتي تبين كدوه اهنا قطمان لبشي احكامه اويك سابتة وجزئي تبين كدوه اويك غير ثابت قواعدي كل بدانا كبا استخدام زوابتي لغتي عربي ابي لاستخراج استخراج بكري دواي اما جاي اويا كبين بكري منزلتي السنة لارتبال لغا القرآن اجيه بي که بحث زور مهمه آواز دستی بکن که مشهوره ابی جری سمت مستری ثانیه با تشخیص و استعیرالوارد که مسلا مبزان چند جوابی ادریدم. مگر سمت تبیین اکتابلی مبین و مبیان یکشتم چند سانیه مسلا وقتی خواه فرمه فادخلوا وجوهكم واعيد لكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين كر <تصفيق> اكرين أكري ايتك ولم ترتبك ولم تزنجك ولم ترتب قرآنه متجسده بهذا الشيء لا قبلته كتفكيك ناكري هي لأم المؤمنين عائشه كا كان خلقه القرآن قرآنه لطبيته أتواني وليدي قرآنه قرآنه لنو نصحفه قرآنه كيش قرآنه واقعيه <تصفيق> ایت رت ایت رتیش هر آماتانه تیامو صدرم قرآن قرآنی کی مجسمه من امجراء ایت رت جانی کلیلی نور بفرم نبنا کیارم ری مسلم بوده ایت رت بم عنایه و اول دسر آوانه وقتی آوانه اش کامینی هر ایت رت بم عنایه هر لدینا القرآنات شو إلا بشيء فردي عليك نفر بوا بوسوة يا مريخوا حتى أبو بكر الصديق صاحبي ما كر بوسوة بين لهم ومسايلي فردي جيانا شو كاب يا مريخوا أجر الإيمان تاخذ تائب كان خبر إلشدهم رسول الله لقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنها غادي أو الزوره أجر أبو بكر ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جاي سب مثل أجر لا جاني فردي يا مريخوا لا تبينا خطأي ربا شون أو إمام بشريته أبي وحيبه تصحيبك أما أبي بكر الصديق لابره قرار موكاين به أو هذا لابره خورهية ترميز بإمامتي با ما من لهمه هنانية لهمه جانانية تصحيح ناكري لازم يكا. لما أبي قويانا المتكبي خطائبه وحيبه نازل به أما لحيات اجتماعية جمعي السابقين الأولين أبلو لحلات جمعي اجماعيانا حياتي جمعيان فردي واجمعيان بني بني اتفاق لواء ابن السواك هروا اتباعي بيامريخ وشرط فلاحة اتباعي سابقين اولين لمهاجرين وانصار لهنا لجيان اجتماعية شرط فلاحة والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذي اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحته من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا اجر متبعي امام خدش اگر نغو يا يك الى شوار منافقين منافقين نو تبع السنه توبه انكراوا اعضاء المجتمع الاسلامي انه فرقا لا منافقين وزور روشه منافقين هم خزيان الناس كاولى غالبيه سوره كاب يعني ينكري. يا منافقين والله لا نغوي كفايت دي مثال जिंदगी من زار شديد العرب بيابان يكان أما أعراب من العرب من يؤمن أولا قروه متبعين بالأحسان بيننا يكن بفريقه جاء يا منافقينك أولا ماهرين لنفاقه حتى بيغمالي خيشنا الناس مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وهيج زمان الرهبري مؤمنين إمان المؤمنين لا الناس فضلا عن المؤمنين صحيح. ولا منافقينك لريقا مزقوت ومركز ديني وحركة إسلامي وقارك المسجد يطرار لو غيروا أتنبو زر بدان لدين، او شوار فريق، سيف فريقش، أو أنبُل كمرضي خوابُن، دو فريق أمان، أن أمناك ليحكم كبر سريانا كمؤمن يا منافقا، جارم بيخلق ومن قوم المعتزلين، نعم معتزله أغن مشت بحايدار، لا آخرتيش لدم يا مؤمن هي فاسق هي كافر هي، لا آخرة كلا فاسقك يا بإصلاحيون أشجت ج جانم أماش تيكي ترى أمام مقتعد زور قزرائه أولاً قزرائه أصلاً حكم دولينا بصراًا أكري الذين خلطوه عملاً صالحاً وآخراً سيئاً أما لبر ما اعتهرثوا بذنوبهم هما لأوليان هل قلتوه اللي ريتوضاه أصلا الله أن يتوب عليهم أو أولاً جابوا عيش لبر أولك إشكالياً لكي أبوا إشكالياً نقا سيئك اودك للجهاد ضع فقط عزمتك اما جهاد من هر خذ من اموالهم الذين خلطوا صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وآخر شيء اودك ان صلاتك سكن اللهم الله سميع علي او اياتك كراوبه دليل بوجوبي بو زكاه او اي حاجه او مساله زو تربويه مهمه ك حركه ايمان لمقطعي خاصه بالذين خلطوا ابي او برنامج ابني صدق قال لي ابغري واقويش هذه اختي القتان ب بيني ربا القتان ك بنجلو انا دليل وجوب الزكاه لحاله قالوا اذا كان لا صار يكفجر الفرز من قال انا صاروا مهم الجعته واهم اما مرجون مرجون هشتا اعتراف شيء ما قد حنوي اول شيء ما نواته ريتوبه ومروا البرجون باذن الله كحقين حتى في امر اخو حقيني ازهار نزل باري انا وكذا بالركام دعاجن مرجون مؤخرا تاب بروكان لا كانلا إما يعذبهم أقربوا نفاقشو وإما يتوب عليهم أغاية اعتراف ينكذوا برو إيمان هاتوله وغير ثلاثة كنتبه أو ثلاثة جاء الله يكلى الروايتك ما هي أبي مقداريك تصحح بك في بي أنا دي قد لا يعني ألفازك أنا بوا أبي لقرآن كأصل به مرجون لأمن الله كأما عنه خلفوا دوائي بلان برو إيمان هاتلو هاتلو والرزي مؤمنين على الثلاثة الذين خلفوا وحر مجتمع إسلامي أبي لم دين أني راد الكوت شو التبقة منافق ذو التبقة معلق كنابي ابن أصله أمينات وسيا التبقة كالتبقيس هنيا الذين اتبعوهم أبد تبع الأوامن كوابون لجان اجتماعية أصلي سابقين أولين مهاجرين وانصار اتباع بأحسن جاه الهجرة إلى مصرت بأحسن لا أو أحسنانك أوانك <نقل> <نقل> <مثل>: الثلاثية حضرتك أبو يا هلا وانت ليش جزير سعيد بص سابق بلان كبير مني بلان مثلاً وأي مؤمن هو بلان توشى شتى كايتر يعني اتخاذ الموقفين إنك بده مرج مرجى أبوه ودوي بو لما اقطع بلان جزرية ناقربة وصفة داعم بيجري منزلة بين منزلتين هي أوكيه معجزة علينا موانية ما حاراتها جزرية دويس لحظات وياك نبوجة موقف اتخاذ كريم مشخصه بيلا كان لا جاء المقصود هو بكلجاني اجتماعي سابقيني اولين حجته والجاني لجاني فرديه يا ام الاخوه او تا او راس أولين اولين جاءوا او سابقين ان يعني اللي جاء نيشت معيشه ما شيء داخله اصلا اولهم استم... انا زمانيه سابقه كذا بمعنى زمانيه سابق مقابل مختصده كزيوا صاحبي نفسي لوامه جارجار مرتكل كبير وساحشابه جاي يعني لاكاروان او يعني انا رواه فلان كسى مرتكب صاحبي نفسي مطمئنه وتوقفي لي لكاريا توشي كبير وفاحشنا به او هرأتشي واكويتك يشو جاء ام سابقا لهم امتا كانا اما لم امتا لأو اللي مخاطبين القرآنات السابقي اول و السابقي غير اول فرزا كان السابقي غير اول وكسى كالو حديبيا مسلمان بوبه بلان بتلت توقف لهم بيوت صاحبي نفسي مطمئنه اما السابقي غير اوله اما السابقي اول أولاً لحجرة دي سلمان بوبه بو بنسبة مهاجرين أولاً لأ... لبعاء عقباء ثانية بدر بدر خلق سامي شكايتر من سلمان بوبه مقداره عساني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 ك بدأ خو هينبوه. هر دواي عملاً هينكراو. راعي نكراو فرامش كراو. لما عملا. وأم معناه هنا اه اه أو معناه في من قبل أوين ليجتو. كشي أولًا حكم لكتاب الله بقربه. فإن لم تجد ففي سمة رسول الله. فإن لم تجد فمثلاً إجماع أجر أو نمو في سؤاة. لحالة. أول لقرآن أبو بكر إن تجد ففي السنة رسول الله ونجي ما جرى السنة غير القرآن تأ أجمل لقرآن أبوة مجاز بسونة نبيا اشتهر كل سنة هي ولا قرآن يعني أي معنى لقراءة كناردة معنى وحقة أو منسيب وكشيا قرآن وتن متواثرة ويتر جل تردد ميا لا هر جزء إله أجزاء لا حرف إيشيا أو يكلا رسم كاهي لا رسمين رسمان يا له مصحفك آ جاء اشتكي شو نقول شو لو هنا اختلاف كهيه آ جائزة بغيري رسم الخط أو مصاحف قرآن موسى تول البيانة بعضهن جائزة بعضهن جائزه ك بعضهم رأي أبي أوا هن بكرة ك لبر أوي أم قرآن آ أو رسم الخطين متواترة أو رسم محفوظ به لما يكثير شيء لبره بازههم الصلاة يعني بالحدان آل يا قرآن برس مختين شاب كري أو بيربوه ما كتبه أو, ببارب أو ببارب نقل بكري لما مش جاء قرآن متواتر جيكسانية سنة باعتراف هم محدثين سنة متواتر غير متواتره متواتر شيء جار العمل قولها قولي هي كقولي كفعلي وقولي قولي غير تقريبا بعض على النوع حديث كحتى اي نو حديثا يقدان يعني معناها من متواتره من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار بقي اختلاف الفاظان هي ان كان تقريبا اسلكه كا هنا المشترك واو اعتباره نو حديث يا باز تر فيها على دون حديث متواتر اما سنتي فعلي هو مياجو او جورشتان هن كمتواتر بقيتر احدا كلا لاي جمهوري تقسيمك ثنائية هر متواتر نبو احدا بل هم حنفي اران متواتر يا مستفيز و احد كا احد او يكالهيج تبقيك نبوي نبو بي يعني اقلشي شيء دواجه مهم عالم عصر دواج كان دواج الدولي تأليف أما هم صلى الله عليه وسلم لتابعين متابعين تابعين تابعين تابعين آلوانهن نبوبه النبوي، نبوبه بلعن مستفيز يا مشور أويك للصحابيكا يك فردي عدو فردي عسيف فرديو متواتر نبه أما دعي مبايت المتواتر وك إنما العمال بالنيات كأربطة أو دعي مرحلية شوار بوابه متواتر يك نفعل عمر بن الخطاب يك يتلو يك يتلو دعيات شوار سانة كده رواياتك حنا فيهم تقسيم كذا لبر موته يعني شون أجر واحد بيد لبر قرب لبر خصوصيات صحابياد انسان كمتر يعني تر تردد تياك لبره قوية هر شأن نجابة درجة متواطر أما قوته فلان بخيته يعني نقله لبره حقك مطایل حفظش توش هست بیو. ای سمت متواتر و غیر متواتر. دی موتواتر که که اگهش قرآن که که او این او از علین وضعشونه ویتر، آو نجاین فصلانی، آو آولا، اما این آحادیه که ضمن ابرشی وقتی وهيش لمعناك عزان أبغ شيخ خوش مزولك أما هي بيغمريكوه رمهي أو نبي ديك بي أقم احتمالي أو إشكهي أو نبي جلوك آني رأى بيت وقفك استلالي بينك من الله مصدري تشريعتهاك نظر بما أنك قرآن تبيانا لكل شيء تفصيل كل شيء هرتيش تابيتي آبي وإمكاني يك تطبيقي فردي يك تطبيقي جمعي لجيانا بيتك أسلكي لقرآن عندي. أبي اللي بيشا بروي مراجعا في القرآن بزاني لا خبره جاء بداخل أمان نكراوه شتيز زعيف تلا مكراوه أهالة تعريفي حديثي صحيحة أبا ما رواه ثقة عن ثقة عن ثقة تأثر ولم يكن شاذا ولا منكرا يعني شيء لم يكن شاذا شاذ أو يكا ساندكي صحيحة أما شتيق قبيت اللي أخوي معارزي حكم برع برع حديثي أن أن يعني اختزاي شيء كلام يكون شاذه ابي بيج لو حكمه صحيه حديثه لو حدثي كلام ان قبل ما خير الشاذ صححني يعني يعني بياني غير كذا قبول حديثي هي يعني بيقولوا محتمل توقف اكمل قبول يعني بيقولوا توقفنا يعن الله الواشمة والمستوشمة تاخر لفرشا ما به ذو حكم لا صار تابزان برامج مراجعه القرآن القران اول تاخر القران يقف اكن فلا خلق الله وزيش عالم اماويه زين خلق تغيير ما هو خلق خلق القرآن بوش باطن بكار شو وبفتره بوش ظاهر بكار شو يعني مراد باطنك باطن فروت لا تهدي لخلق الله كسااز قال له توحيد رسي كناشبي لايك مشرك بها او شرك هذا قرينه كنا اولك تغيير دعوه استاذ قال له توحيد شرك كابو امين بو ظاهرك وبفكرك داي لسلام أساسا هر جوه تغيير لفكركابو ما مشروع حنا قرانك يك اشدي دقيقة تيايا كنتيجة كيف قام متوجّب ابن جرير طبري رحمه الله أو وتوأقي إنسان ثاني إذا في بو يا هموس إذا في لد هذا يجت حقنيا ب لا يبى ويشتغي رخلقة لا ليرات هغي رخلقي نوع محرما نتغي رخلقي الشخص لو شاجرت غير تغيير خلق غير بان بس مثلا تشفاشي جايسين بو انانه تغيير خلق نوع غير شخص نوع كاين 5 دال حمصيه اذا شاشي بو او يعني غير شاشي بو كاين تغيير خلق كان ببريهت فليل كيف اذا خلق كان تشون تغيير خلق او شخصا لهنا اه او جرتوا الجن كان داك داك كان واجب واش تا انت ممكن لو بزاف فقهاء خالقة، وكحتى استثناء الداخل كدني حيوانية لبر الضرورات، اقتزاز الضرورات كده ولا وكينا داخل كده ومدي عريبة. جاي صار، بس رب اقتزاز جن لبر أي نوع جن آلة ولا شقيق لبر أخوار موية قنعة، أقول اسمها وياها لا ريشيا، يعني لو قسمتها مويبو يبو لبره، ده كله مستحبش. أنا مطلوبة، شو مك تزيلها جنا مطلوبة، وأوشت جوزي تزيلها حتى أيامنا طويلة شرح المسلمين فن يستحب ووام. أما لأوجور، أغل التويل لا دراعتهم قيلعك. أما أبوي أم إن أنا أم صدوجشته أوانة يطرز وف أوانة جازانية دسيلة وام. شو نوعك؟ مريهيل أبيه. بلان لپیاو لپیاویش هر وار ل نوعی پیاو که رش به بی اما اگر نزیکی چایی در هد مزاحم بود آب سر لیوی یا لتوی یا باقی گرو آوانه خینه کاش چون نوع آکتیانیه اما خودی رشکه ببی بله مسیح تسر آواک کرد بکریتو یا سر بتاشری و آوانه قاعدایی که ترمانه قاعدای رف حرج ك همشى او أو اللي قالها مش ذي الحازر منهم هوش شبهها اللي قال تواب القواعد. وقاعدة إيش؟ ما نتطهر أوانة. قاعدة تطهيرية إقتزاع كاك بنبلو أمثاله ويق استثناب كذي. وأنا في هذا يا أو. أيوة برج اختزانا. جاي سين سر يشوف سر. للسرة قاعدة تغيير خلق. إقتزاع كاك دسي لا ندري. قاعدة رفع حرج وتطهر. اختزال ركبه سيدهو تشومسر موي زور زوراني وارا قشتير زوري شاكا تو زشتي زوري تيارا لرا دي قاعده تعارضا كان لبرون ن ام اجاب كان نو اجاب كان لا وسطا من تو ادهه بين احلقوه كله و اتركوه كله مخير هذا كسب بي اكري راجير بك او تميز بك او رومشتي لبا او بشا کامش جوانتره چون قراره انسانی مامین خیافی جوان بیه حدی آخری یکسره پایینه که جنال کی بیه. امر بونکره بی تاشه. اما ریش ریش قاعده رفایح رج مگر استثناء نبی همکار. بیت داخلت کاشون که کمتر ریش آو ندریش قبل که زمان روزه چند جاریش آشوری امده لا اصلا هو يتجلى سوق ان عرق وشتناك كانت تر تركي لا غيرك لا رفع حرج لرنيه أما خذ قاعده تغيير خلقك بواو كامدو مثلا خلق جوبيا وراك ليا كينيه ثلاثه يجنب لا بد اجنا جايزني سرك توامي تاشي اتوامه كورتيكاتو حد كورتكني سريجن كورتكني ريشيبيا انا اتقب بيك باب ك وفي الأمر شخص ربي كذلك الرشي هن أبداً نمرسي بي, بي حلقة تقصير أولا تقصيرني لا أورفا خبه و تشير تفريطك لا أي أو تعمقك ياك <تصفيق> خلي تاشيني ريش كأكبر تبرق عليه تغيير خلق. دو كرد كرد وكذا قضية سياسية. لحديثك كان عثمان لا بد أو يمجوس ومشركين. ريشان كرت عكنا أيو دراجبك أنك شو كا نزهري مؤمنينش اجتماع كالتباس. ما يجوز اللازم. هم لا بد أو هم لا بد تطهر هدو يختزاك أنك كرد كريتو اما أمنا احفاي إنك. كل اللي مو كا إحفظي شارب أو في حدثك قبولك إن لعن الله الواشمة أو تأخر حتى أو كلمة لعنه هدوى يت... إن يتبعون شلطانا وش... مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أ... أمرنهم تأخر آيك أو ملعونه أبيك إيمان بأمانة ما نشل عنتك بجانبك. لعن الله الوشمة والمستوشين. أرادوا يجيني قرآن لقرآن حاريب. در... تنيش جوزي أودعنا بشو تجيني. أريد. أ... أبغى قرآني بس دباج شو. دان دان لحدك وأنو أكهة تجاوزي كرد. يعني مثلا دجاجي وش تكسر أنو إنسان شتى بيتانية قينات بيبع تحدي نوعك الكرتي كاتو. أما وشر أو يكب باريج أو يترجيز أو و امريكا دوان اكا دوان انرتوجي ايشل لبر قاعده اقتزاري ضروره رفع حرج امانه تجليس كراو هذاك قال لوتي نظام متري التونيتيف غير يوان او مثلا بروكيش جزئي اوش مشتي بر اصلا اللي حد سبيجه هيك ان عم السهول المتنمسه شو اللي قرر مجلس مدير انه اكا برهي شو دخلت فيها تمام اكيتو برو تغيير خلقي جاء بو تغيير خلقي هاتوا كسي پیاره. ده. اینها پیاره سری اصلا عادی و تاسبه. ایسه دروسی کنم؟ آگر. بریشند دروس کردوس سری ام باعث شرته این کد. آگر. با مداخله والیت کامواقی خوری سوز به باشيش آگه باشیش. همچنین اگر تدليس بکن آوانه. هر وقت وعصیلا و مستعصیلا کامواقی خوری کامون میتری پیروی کنی. از زعیه کن. سو وابی زعیه کن. زعیه بکن.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 ولكن هذا هو الجليل من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل حال يكون هناك بيت اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل السوات، بلام هناك من اجل لاش تترني بي شو بو ايا كان سال عمريه اذا ناخوشه كرش بك انا ايا بو هر كسي تريش ناخوش بي مطلوب بو ك ا حديثوش شي اه هني اول شيء هاك لا اول الاسلام ومطلوب بو ك اوانيك موي اسبيان درك بشار بشارته اجاوا متتبخدا بك والديرني بو ايا كان ما لها شي قول ما بين تا بو ايا كزور بن مسلمان اذن انا حتى لك علي ابن لك طالب اقول لك ان اقول لك ثم اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان ويد لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك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 40 عليكم بالسنه وسنه الخلفاء الراشدين من بعده كمراجعه كما القران افرم ما ادري ما يفعل بي ولا بكم دچو نذاله الخلفاء الراشدين ليش يعني اوانه او ام تعبير عن باب كاربله وتشام على قبيل نشخصدني من زوري خلفاء الراشدين بجنسين انك الراشد لدوي خوينك انا ايش لك آمأ هنا ك، لكي أزلك. بس لتبلا،